بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين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 إذ أوفتية إلى الكهف فقالوا ربنا, آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من لدنك أمرنا رشدا فضربنا على أذلهم في الكهف سنين عددا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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إِذًا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أضلوا ممن افترى على الله كذبا وَإِذْ عَتَزْلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ فَأُوْلَـهُ إلَى الْكَهْفِ يَا لَكُمْ رَبُّكُم مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا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 قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما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 ولا تستف فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمئه سنين وازدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا له ويب السماوات والارض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أُوحِيَ إليك من كتاب ربك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 نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخ وجعلنا بينهما زرعا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 ان ترني انا اقل منك ما لو ولد فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء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 وأحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما أهفق فيها وهي خاوية, وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ مِنَ السَّمَاةِ كَمَا إِنْ أَزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاةِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِمَانٌ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ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 وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَاذِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جَئْتُمُ نَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَنْ أَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا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 افَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَن أَشْهَدُهُم خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطهوه وفي آذانهم وقراً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 ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه غدا، غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ الصَّبْرَا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا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 فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا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 فانطلقا حتى اذا اتى اهل قريه استطعما اهلها استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه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 وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا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 وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أي يبلغ أشدهما فَأَرَادَ ربك ويستخرجا كزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا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 فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَدَاءً تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا؟ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتوني زُبَرَ الْحَدِيدِ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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفرجوس نزلا